لأن المبدأ يعيبه أن يخلو من الروح الإنساني ولا يعيب الروح الإنساني أن يخالف المبدأ في بعض الأحاين فالملكية والجمهورية شكلان من أشكال الحكومة قد يقومان على مبدأ واحد وهو مبدأ الحكومة الشعبية أو الديمقراطية ولكن العدل والحرية هما الروح الإنساني المقدم على المبدأ وعلى الشكل معه لأن فقد المبدأ والشكل المدهين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 كائلا ما كان ويحسن بنا ان نسال انفسنا كلما اعجبنا بعظيم من عظماء العصور الحديثه ماذا كان هذا العظيم صانع لو نشا في القرن الاول للهجره مثلا او القرن الاول للميلاد كان يصنع فيه ما هو عصري في زماننا او يصنع فيه ما هو عصري في ذلك الزمان فما لا نرى فيه انه يخالف عمله في زماننا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 صورة جامعة لبعض المشهورين والمشهورات في أزياء عصرنا وأزياء العصور السابقة على اختلافها عرضتها الصحيفة وأحسبها كتبت تحتها هل تعرف هؤلاء لو مروا بك في الطريق؟ فإذا تأملت الصورة رأيت فيها يوليوس قيصر في القبعة الطويلة وكسوة السهرة السوداء ورأيت كوليو بترة في زي الباريسية العصرية ثم رايت اميرا من امراء هذا الزمن وحكيما من حكماءه على نمط التماثيل التي حفظت قيصره الرومان وحكماء اليونان فاذا بذلك تستغرب ما تالف وتالف ما تستغرب وكانك على استعداد ان تحادث يوليوس قيصر حديثك للرجل الذي يفهمك وتفهمه من الكلمه الاولى وعلى حذر ان تقارب الرجل الذي مثلت لك الصوره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 فلما ندب ابا عبيده لتوزيع الطعام في عام المجاعه اعطاه 1000 دينار والح عليه في قبولها ولما قسم الولايات جعل لكل وائن كفاء عمله من اجر وطعام مكفولا له مع عطائه الذي يعطاه كسائر المسلمين وهو الذي خالف ابا بكر في التسويه بين الاعطيه لعلمه بتفاوت الحقوق فقال له اتسوي بين من هاجر الهجرتين وصلى الى القبلتين وبينما استمع عام الفتح خوف السيف ان تجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه ولقد ظل كلاهما على رايه حتى قام عمر بالخلافه فاخذ بمذهب التفضيل وتوفيه العطايا حسب الحقوق اما المهابه فما افتقر من الولاه الى المظهر فيها لم يمنعه عمر ولم يوجب عليه ان يقتدي به في خفافته وشفطه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 هل هو ادنى الى النقص او هو ادنى الى الرجحان ان اناسا يشددون على انفسهم عن كذازه في الطبع وضيق في الحظيره وعز عن ملابسه الدنيا وهذه مقاييس تعاد في مقياس الفكر والاخلاق ولكن هل كانت خليقه عمر بن الخطاب خليقه المرعب المتوجس العاجز الذي يرجع الشذف عنده الى العجز عن ملابسه الدنيا اعجل الناس بالاتهام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 ان يستكمل من الطعام الطيب والنعمه السائغه سالها كم كان النصيب النبوي من هذا او من ذاك وانت تعرفين نصيبه فيكون السؤال هو الجواب ثم كانت رغبته في اقامه الحجه على ولاته وعماله سببا اخر من اسباب شذافه وقناعاته بالقليل فقد يستحي احدهم ان يخون ليغنى وخليفته قانع لا يطمع في اكثر من الكفاف وما كان عمر بالذي يجهل ما عرفه الناس من مروئه الاباهه والوجاهه وهو الذي يعلم ما جهلوه ولكنه كان غنيا عنها ايثارا لغيرها مما هو ارفع منها وادل على المروئه في حقيقتها فكان يقول المروئه مروئتان مروئه ظاهره ومروئه باطنه فالمروئه الظاهره الرياش والمروئه الباطنه العفاف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 فهو كثير شدة ليقطع الشك ويدراء الشبهة ويقتلي بصاحبيه ويترك القدوة المثلى لمن يليه فلا سبيل عليه لباحث في نظم الحكم ولا لباحث في نعاني الاخلاق على ان عصورنا الحديثه تتغرب الشرف بن عمر وهي تهلل لملوكها وتكبر لهم حين يفتنون لانفسهم سنته في بعض اوقات الضيق والمحنه وهي الاوقات التي يتنبه فيها شعور الرعيه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 انهم لا ياكلون الا ما تاكله شعوبهم وانهم لا يرون لهم عزه في الطرف الذي يعز على رعيتهم فاقتدوا بعمر فيما اوجبه على نفسه عام القحط وعلمتهم الشده كيف ينفذون الى الواجب الانساني من وراء زخارف الحضاره الحديثه وشيء اخر يستغربه العصيون في نظام حكومه عمر وان كانوا لا يتمنون مثله لو استطاعوه ونعني به طريقته في محاسبه الولاة والعمال سواء لتحقيق العدل او لتحقيق الامانه فكان يجزي الوالي جزاء المثل عن كل مظلمه وقعت على احد رعاياه وياخذ الوالي بسيئات ابنائه وذويه ان اساءوا وهم مستطيلون بمال الولايه من حول وجاه وكان يحصي اموال الولاه ثم يستصف ما زاد عليها كلما فشت لهم فاشيه من النعمه لا يخبرونه بمصدرها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 ولا في أنه أحسن من نظائره بين النظم العصرية لأن حكومات العصر الحديث قد تحمي الوالي وإن ظلم واعتدى فلا تسمح بمقاباته إلا بإذن منها وقد تحميه مرة أخرى بالإحالة إلى الثقة بالوزارة ومنع المناقشة في عمله لأنه هي المختصة بمناقشته فيه وتعتذر في الحالتين بعذر المحافظة على نظام الدولة أن يهدده ما يهدد مراكز الحكام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 الا على ضمان وثيق ان يعاد كل درهم من دينه الى ذويه وقد يكون الخطا يوما اذا في الحساب ذا في تصرف عمر بن الخطاب وراء عمر امراه فيزي استغربه فسال عنها فقيل له انها الامه فلانه فضربها بالدره ضربات وهو يقول لها يا لك ع اتشبهين بالحرائر وهنا مجال واسع للحذفقه العصريه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 ان حجه العرف الحديث في هذا ماهضه لا شك في صطها ولكنها انهاضت فانما تنهض على العرف الحديث ولا تنهض على عمر ولا على من وثق بعدله واسلموه زمام العرف والقضاء على السواء فماذا لو استطاع العرف في عصرنا ان يحاسب الناس بالحبس والجلد والغرامه على رداء الذوق وخبائح الاداب دون ان يخطئ او يجور اي ابل اصلاح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 التي نحن عليها حريصون وبها جد فقورين ولكن ما القول في مطابقه هذه الطريقه كل المطابقه لما يجري عليه النظام الحديث في اجراءاته الرسميه بغير استثناء فالدفاتر الحره تمنع الرقابه وفض الرسائل واتباعه الاسرار والحكومات مع هذا المنع الدستوري تضطر الى استطلاع الاحوال واتقاء الجرائم بمراقبه المتهمين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 التي قدمناها ونعني به كتابه الذي خاطب به النيل يوم قيل له إنه أمسك عن الفيضان وقد ذعم المؤرخون أن أهل مصر ذهبوا إلى عمر بن العاص في شهر بؤونة فأخبروه أن النيل عندهم سنة قديمة لا يجري إلا بها وهي أنهم إذا كانت ليلة ثلاثة عشر من هذا الشهر عمدوا إلى جارية بكر بين أبويها فحملوا عليها من الحلي والثياب افضل ما يكون ثم القوا بها في النيل فلم يجب لهم عمرو الى ما سالوه وقال لهم هذا لا يكون في الاسلام وان الاسلام يهدم ما كان قبله فاقاموا بقونه واديب ومصر لا يجري فيها النيل قليلا ولا كثيرا ثم رفع عمرو الخبر الى عمر فاستصوب ما صنع وكتب الي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 هي التي تجريه بل قال لهم ان النيل لا يجري بغير تلك السنه التي استنوها له بغير القربان الذي يتقربون به اليه وليس في هذه القصه كلها ما يستغرب من حاكم عصري مؤمنا بالله منكر للخرافات فورقه عمر اقرب الى العقل في زماننا هذا من الكؤوس والقوارير التي تكسر في الانهار عند فتح قناطرها وجسورها واقرب الى العقل من البخور الذي يحترق في البيع والهياكل جلبا للفيضان واتغاته بالسماء ونحن لا نعرض لهذه الاشتات من طريقه عمر في حكومته لانها هنات تلجئ المعجب به الى دفاع وتسويغ وليست في كل هذه الاشتات واشباهها ما يلجئ عمر ولا المعجبين به الى دفاع او تسويغ وانما عرضنا لها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 او لانهم كان يقضي فيه على غير الاجراءات العصريه في مواجهه الحقوق الشخصيه او لانهم كان يقضي فيه قضائا يختلف الفقهاء في عنوانه وفي الرف الذي يضعونه عليه بين رفوف الاضابير يا لها من حماقه تخجل العصر الحديث تخجله وهو واقف بين العصور يتطاول عليها بتسخيف الحماقات والضحاض الخرافات